الباب التاسع والعشرون ومئتان باب استحباب صوم الاثنين والخميس عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين فاحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن